وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَا أُولَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا سَكِيلًا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم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 ان الله كان عليما حكيما ويدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عفاً فالعاصفات عصفاً والناشرات نشراً فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما تعذون لو واقع